وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِرْعًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحِنَّفْ إِنَّا وَجَدْنَا خُصَّابًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والابصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليزعوذ الكفل وكل